اعداؤك ولوا اعداؤك ولوا اعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا, وبقيت عزيزاً تاريخك شمس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 دعوني ام لي ابياتي في وجه النوري في وجه النوري في وجه النور المبتسم اجفاني واجعل اجفاني واجعل اجفاني كالقلم اتراهم سخروا اتراهم سخروا اتراهم سخرون وجه حر كالشمس الشمس حرن كالشمس بلا توهين يتلؤنورا يتلؤنورا يتلؤ في ليل التمنين في ليل, التمي في ليل, التمي في ليل لَمْ يَعْلُ عَلَى الظَّلِمِينَ فَتَرَاهُمْ سَخِرُوا فَتَرَاهُمْ سَخِرُوا فَتَرَاهُمْ سَخِرُوا مِنْ وَجْهٍ كَمْ بَاتَ يُنَاجِي كَمْ بَاتَ يُنَاجِي كَمْ بَاتَ يُنَاجِي في عظمي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 اتراهم سبوا اتراهم سبوا لحيته وكم سال الدمع, كم سال الدمع, كم سال الدمع بها بدمي بقايا الماء بها لوضوء نجم لوضوء نجم لوضوء نجم في القمم بجميل صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب زاكن في قلب زاكن في قلب زاكن في كرم فصلاة تترى فصلاة تترى فصلاة تترى وسلاما يا خير الدنيا يا خير الدنيا يا خير الدنيا كلني